اَمَّنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفِيعُ الْجَمِيعُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 العذاب يوما القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون